وآل ويتيه العظام المستثمينين الشرفة وبعض إخوته الكرام اللهم الله مثبتان ما... الله لهذا الخيض ما حينا أبدا ونسأل الله في عيائه أن يشعركم وحرصكم على الطرف ونسأل الله في عيائه أن يعملنا ممن نحن أهل فأن يعملنا ممن واه وآهل من كل خير فلا والحمد حتى أرضه والحمد إن راضيه ولا والحمد على الرضا نسأل الله الرضا فلا نرد عنا كيد الكائبين ومكر وحساء المسيئين وحساء المسيئين وأصحاب الأطماع في أمور لم يبلغوها يقيمون الدنيا ويقائدوها لكن الله يعلم بالسيء من الحسن ويعلم بمن يستحق المنزلة ومن لا يستحق المنزلة فيقرب من يشاء ويباعد من يشاء والله على كل شيء قدير يا رب ثبت لنا هذا فلمحينا أبدا الله مأمين ومأمين وصلنا إلى قوله تعالى إن الصفر المرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطرع قيمان الله شاكرنا عالم هذه آية عظيمة جدا وفي قوله تعالى إن الصفر المرة من شعائر الله هذه نزلت بسبب ما كان فيه من التحرج عند يقول عروه عن عائشة رضي الله عنها ورضاها الله خير ورفع الله مقامك حرصا وزادكم الله خيرا نسأل الله في عليا أنشغلكم السلام عليكم, عليكم السلام وبركاته عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته قال قال, قال عن عائشة قال قلت رأيت, رأيت قول الله تعالى إن الصفة المرة من شعر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما قلت والله ما ما على أحد جناحه ألا يتطوف بهما فقالت يا عائشة هو يحسب لأنه قال لا جناح فقال طاف أو لم يطف فليس عليه شيء فجعل الطاف البيت بالصفة المرة من المستحبات فقالت عائشة بالسماء قلت يا ابن أخي إنها لو كانت على ما عليه كانت فلا جنح عليه ألا يطوف بهم هذا الطمأنين هنا يعني ليس عليك شيء إلا أن لم تطوف به ألا يطوف بهم ولكنها إنما أنزلت أن, أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل وكان من أهلنا من أهل لها يتحرج أن يطوف بالبيت عن يطوف الصفا والمروه فساله عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا نتحرج ان نطوف نطوف بالصفا والمروه جهريا فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله عنكم اجمعين ثم قد رسول الله صلى الله بهما فليس أن يدع بهما أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج فلا يطلع بحال من الأحوال وقول الله تعالى فلا جناح عليه علي أي الطوافة بإيمان لا ليس عليه جناح وإن تذكر ما كان فعل في الجاهلية لأنه استبدل الإسلام بالجاهلية والسنة بالجاهلية <تصفيق> وفي الوقت الزهري يقول حدثت بهذا الحديث مع عبد الرحمن بن حارس بن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعت ولا ولا قد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عيش كانوا يقولون ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجهليه وقال أخلونا من أنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر بالطواف بين الصفة والمروه فأنزى الله تعالى ان الصفة المرأة من شعائر من شعائر الله فالحق أنه في هؤلاء وهؤلاء ولذلك البخاري عن مالك عن الشيء الممرو وعن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ارضاها انا قالت بئس ما لو كان كما تقول لقال فلا جناح أهما ألا يطوف بهما ولذلك الحديث عندنا صريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال توافق بالبيت أو بالصفى والمروى العمر لحجك وعمرتك ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال خذوا عني ما نسككم بالبيت البيت وطاب بالصفى بعد بعدما شرب من زمزم وذهب رجع الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى الصف ثم صعدها وقال فعن صلى الله قال إن المرة مش لا أبدأ بما بدأ الله به وأيضا لما أمر الصحابة الكرام أن يتحللوا لمن لم يسق الهدي قال له لا موسى ورغيه قال طب البيت أبو صلى ثم المرة تحل... ثم قصر ثم تحلل قال الحل كله قال الحل كله قال الحل كله قال الحل كله وعن عباس رضي الله عنه قال كانت الشعاطين تفرق بين الصفا المرة الليل كله وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وقال الشعبي كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المرة وكانوا يسترونهما يستريمون فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية قلت ذكر محمد الصحاب في كتاب السيرة إن إسافا ونائلة كان بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخ ح.. حجرين ونصبتهم القريش تجاه الكعبة ولذلك تحرج الأنصار من ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله له بالصفة المرة قال إن الصفة المرة مش حال فقام النبي وقال أبدأ بما بدأ الله به وقد قال في الوقتين بما بدأ الله به حبيب قال فأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمرو والناس بين يديه وهو وراه, وراه وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إذا وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعد اسعوا فإن الله كتب عليكم السعد ثم رأوا ابن أحمد عن عبد الرزاق أخبرنا مع مرعى نواصل مولى بعينة عن موسى بن عبيده عن صديق من شيبه ان نرأى اخبرتها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروه يقول كتب كتب الله عليكم السعي فسع وقد استدل هذا الحديث على مذهب من يرى ان السعي بين الصفا والمروه ركن الحج فالحق انه ركن الحج وهو مذهب من الشفعي وروى نحن ايضا مشهور عن مالك وقيل انه واجب وليس بركن هذا عند الحنفيه فان تركه عمدا او سهلا جبره بدمه وهذا عند أبي حنيفة والثوري والشعبي والصريخ وهو أيضا رواي عن أحمد وروي عن أبي بن عمر وابن عباس حكى عن مالك التبيه والصحيح أنه ركن من أركان الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب بالسفر بالبيت وسبل السفر بالمره. النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأيضا قال لعائشة الله عنها بالله بالبيت في البيت المره يكفيك لحجك. وعمرتك وكان النبي من السنه كما قلنا يقعد الصفاء ويقول ابدا بنور الله به وكان يدعو الله اكبر الله اكبر ثلاثه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني قال الحمد لله اعز جنده اضطال قال <تصفيق> لا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد واحده و... ثلاثا ثم يدعو طويلا ثلاثا كدعاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر لله أكبر ثم لله الحمد لله الحمد الله بالصفة وينتهى بالمروة سبعة أشوات كان حزم يقول أن من الصفة للمروة والمروة للصفة شوت واحد وهذا ليس بصحيح لذلك حزم يأمر أن يكون الصفة للمروة أربعة أشرة شوت هذا خطأ مبين فالصحيح الراجح في هذا البال هو أنه من الصفة للمروة شوت ومن المروة للصفة شوت شوط هو شوط السابع يكون على المرض ان النصر المرضي مش عائف ذلك فكان يتقف من الحج إلى الحج وأنا في قوله منط... خيرا في خير بالله من في طافي بينها على الواجب نعم فهو خلو الله وهذا ليس بحاضر في قول من تطوع خيرا هذا على الأمور هذا على الأمور وإن كان من تطوع خيرا يعني من تطوع خيرا بعمرته رضي الله عنك محمد أحسن الله عليك عليكم السلام وبركاته الله عنك أهدتور أستاذا نسائم الرحمه فهنا تطوع خيرا خير الله في كل شيء من تطوع خيرا فوخر الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فقال والله لا ازيد على ذلك ولا ولا انقص فوالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك منزله بالتطوع من يعني من ادفع فرض بنوافل هناك منزله أرخى ما تكون عند الله تبارك وتعالى بذلك ولا يفعل ذلك الا الصادقون لا يصل ذلك إلا الصادقون فالصادق بحق هو الذي يفعل ذلك بأن يعني الله جل وعلا يفتح له باب الفريضة وباب النفرة باب الفريضة وهو أن يتمسك بها لأنه جئت بها وباب النفرة يزيد عليها صدقا في التعبت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا من عاد ومن عاد لي وليا فقد آذنت له الحق وما تقرب لي عبد الله أحبه إما مما افترضته عليه ولازال عبدي يتقرب لي إنه حتى أحبه فإن أحببته وكنت سمع الذي اسمع به أوصل الذي أصل به وأدوه التي يضطش بها ورجل التي بها ولا ينسألني أعطينها ولا ينسألني أعطينها ولا ولا لا أعيذنها وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي في خطر المؤمن يكره الموت وأكره مسألة هذا من أعظم أبواب السدق من اعظم ابوابه هو ذلك لان الله جل فعلا لا مشؤوم في عباده فمن كان صادقا فان الله يثبت له الخير ومن كان غير ذلك ما تره الا أن الله يخرج مكنون ما فيه ليبعده ليطمس عليه ما هو, ما هو فيه الله لا يوحيك وكما التدليس أو طلق غيره العمل الزائفة لا ترك على الله العملة لا ترك على الله إن الله جل فعله يحقق هذه العملة الزائفة ويبينها لأن لها بغرة أيضا فإن الله جل على لا يخبر العملة الزائفة وإن كان صادقا فالله جل فعله يكون أمره على على, على الجلاء والظهور موفقا مسددا دائما كل ميسر لنا انا يعني تكون تكون بعد الـ بعد الـ